إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنبر عشيرتك الأقربين واغفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بري تَأَمَّلُوا وَتَوَكَّلُوا عَلَى الْعَزِيزِ الرَّشِيدِ الَّذِي رَأَتْ حِيلَةً قُومٌ وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ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 قلبون